الصبح بدام من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدام من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلوا وعلا أهدى السبلى لدلالته Fâqar Rusulâ, fâzulâ ve'ulâ, ahdâs-subulâli dâlâletihî Kenzul-Keremî, Mawlann-Ni'amî, hâd-il-umemî, li şerî'atihî Kenzul-Keremî, niamî اذكن نسبي اعلى الحسب كل العرب في ختمته اذكن نسبي اعلى الحسب كل العرب في ختمته سعت الشجر نطا حجن شق القمر باشعاعته سعت الشجر نطق الحجر وشق القمر باشعارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاني حضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاني حضرته Na al Allahu affa anma seref min ümmeti. Na al Allahu affa anma seref min ümmeti. Fakimhammedına ve فمحمدنا هو سيدنا فالعزة لنا لإجابته نال الشرف والله عفا عن ما سلف من أمته نال الشرف والله عفا عن سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته